هذا الصيام يا رب لك هذا القيام يا لك هذا الصيام لك هذا القيام يا رب لك يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عمله إني أصوم عن القبيح فأطبب القلب